الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه لكم الماده ة بسم ا ل ل والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والخمسون طالبوا الله اقرأ لنا、مصمكة. الحديث السادس المئة بإعادته لله على آله لأنهم وشرحه مسمك نعم بعد وعن المغيره آله والصفه بن شعبه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما قاهرتين فمسحا عليهما اصلا هذا الحديث هو تحت باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان وهذا الذي اخذناه من الحديث لكن ايضا السؤال يقول نريد ت ر ج م ة م خ ت ص ر ة ل ل م غ ي ر ة ابن ش ع ب ة و ق ل ن ا قد ترجمنا له هو ابو ع ي س ة ا ل م غ ي ر ة ابن ش ع ب ة ا بن أ ب ي عامر رضي الله عنه شهد ب ي ع ة الرضوان ولا يدخل النار من بايع تحت ا ل ش ج ر ة كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شهد ب ي ع ة الرضوان وكذلك ذهبت عينه في حروب اليرموك في الشام في قتال الروم وكان آ خ ر من مس النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما أ د خ ل ه علي بن ب طالب وقبل ا ا ل ع ب في ر ه و أ ن ز و ان رسول وطرحه وسلم الله صلى الله عليه وسلم ألقى خاتمه وطرحه في القبر ثم قال خاتمه يا أبا في ثم ح خ ا ت م يهيل فقال ل ع ل ا ن ز إلى خاتمك فنزل وقبل أن يهيل خاتمك أن عليه التراب قال وضعت يدي على كفني ومسسته ل أ ك و ن آ خ ر ممثه ن توفي ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة س ن ة خمسون ل ل ه ج ر ة وله سبعون عاما طيب ك ن معلمسنا وهذا في سفر وهذا فيه أنه ك انه ي ل ا ز م وأنه كان يتشرف ب خ د م ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والدليل على أ ن ه كان يخدمه قال ف أ ه و ي ت ل أ ن ز ع خفيه توضا ل ل ه عنه ولما س و ل م جاء في, في, في غصن القدمين أ ر ا د المغيره ان ينزع له خفيه وهذا فيه أ د ب و خ د م ة العلماء فقال دعهما ف إ ن ي ادخلتهما طاهرتين أي أدخل قدميه بعد أ ن ت و ض أ وضوءا كاملا أ د خ ل ه م ا في خفيه ف ب ع د ذلك يمسح على الخفين طالما حتى ولو احدث حدثا اصغر ولا ينتقض المسح على الخفين الا بالحدث الاكبر عن عمرو بن أ م ي ة رضي ا ل ل ه ع ن ه أنه ر أ ى رسول الله يحتذ من كتف ش ا ت فدعي إ ل ى ا ل ص ل ا ة ف أ ل ق ى السكين ف ص ل ى و ل م ي ت ولم ض أ طيب ق ن ا باب ن لم يتوضا أ من لحم ل والسويق الدقيق ولحم الشات حتى لا يظن أن لحم الشات يلحق الجزور ش ا ت وهو يظن حتى بنحم أن ولذلك استثنى لحم شنو الشات و أ ي ض ا أ و ر د لحم الشات اكتبوا هذا الكلام يعني هذه ف و ا ئ د ا ل ح د ي ث ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى أ و ردا ه ذ لحمة الشات ردا على من يلحق لحم الشات بلحم الجذور ثانيا ردا على من يزعم أ ن أ ك ل اللحم اذا مست اللحم النار أ ن ا ل أ ك ل بعده ينقض الوضوء وهذا كان صحيحا في أ و ل ا ل إ س ل ا م ولكنه و ل كان ن نسخ ه ك آ خ ر ا ل أ م ر ي ن ترك الوضوء مما مست النار يعني في فيها كان الأول إذا أكلت أصابت تتوضع نحمة وثم نقض ثم نسخ هذا الكلام إذن هذا فعلتين من الترجمة نار ترجمنا الأحاديث أ ن ه راى أ ى ل ل ل ر س و ص الله عليه وسلم أو رأى رسول أ ى ر الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاتل يعني قطع بالسكين يحتز يعني يقطع من, من كتف شاتل فدعي إلى الصلاة دعي الى ص ل ل ا ة دعي إ ا ل ص ل ا ة ف أ ل ق ى السكين فصلى والحديث إ ش ك ا ل ه في أ ن ه لا ص ل ا ة ب ح ض ر ة الطعام قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عرفت أ ل ا صلاه ب ش ن و ب ح ض ر ة الطعام و أ ن ه إ ذ ا جيء بالعشاء و ن و د ي للعشاء ف ا ب د أ و ا بالعشاء فكيف ن ف ق هذا الاشكال اذا كان الرجل جائعا ً الجوع ينهي عن ا ل ص ل ا ة أ م ا إ ذ ا كان شبعانا ً ف إ ن ه يذهب ويصلي طيب اها ثاني ف ي ما أ ك ل ل أ ن ه أ ل ق ى ا ل س ك ي ن النعم النحم كان ني وليس م ن ض ج و ل ي في ذلك ما يدل على هذا الاصل ادى اصابته ي في هذا دليل ل ل ح ن ا ب ل ة وبعض ا ل ش ا ف ع ي ة القائلون ب أ ن أ ح ا د ي ث لا ص ل ا ة ب ح ض ر ة الطعام يستثنى منه ا ل إ م ا م الراتب والدليل هذا الحديث ل أ ن ا ل إ م ا م الراتب لو قال أ ن ا أ ت ع ش ى و أ ذ ه ب والمصلين ت ز و ر و ن في المسجد يتعلق أ م ر ه ب آ خ ر ي ن ف إ ن م ا الحديث لمن لم يكن إ م ا م ا راتبا نعم قول ا ل ح ن ا ب ل ة وبعض الشافعيه ة أن في ذ ا الدليل على أن لا صلاة بحضرة الطعام على أن بحضرة إ ن م ا هوشنو إ ن م ا هو ا ل إ م ا م ا ل ر ا ت ب و ل ا ن قول النبي فقط إ ن م ا النبي هنا ل أ ن ه هنا ه ن ا س ا تظهروا في ل مسجد يعني هذا لا يليق يقول أ ي ن ا ل إ م ا م يقول و الله ا ل إ م ا م ي أ ك ل هاي بياكل ويحرم أ خ ن ت ظ ر ا صح ي ص ه فهو ا ل إ م ا م ا ل ر ا ت <تصفيق> ب هذي <تصفيق> هذي طريق من طرق الجمعي ق اي ل يقال قوله لا ص ل ا ة ب ح ض ر ة الطعام للتحريم وفعله هذا ينقل التحريم إ ل ى ا ل ك ر ا ه ة ف ك أ ن ه فعل هذا ليخفف النهي عن ا ل ص ل ا ة ب ح ض ر ة الطعام إ ل ى الكراهه ة الصلاة بحضرة الطعام إلى الكراهة. فتصير ر الطعام شنو؟ و ك ا وليس شنو؟ وليس、محرمة. واضح؟ طيب محرمة والشاهد ولم ا ش ا ه د ل ت ر ج ة ولم يتوضا ولم يتوضأ طيب ق ر أ الحديث الذي ب عن د ه م مضمض من ا ل سويده ق ولم يتوضأ و صحيح ي عن ثويد بن النعمان أ ن ه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إ ذ ا كانوا بالصهباء و ه و أ د ن ى خيبر فصلى العصر ثم دعا ب ا ل أ ز و ا د فلم يؤت إ ل ا بالسويق ف أ م ر به فثري فثري ف ر ي ف أ ك ل رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ك ل ن ا ثم قام إ ل ى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا أ طيب ه ذ الحديث أولا النعمان سويد بن النعمان هو سويد بن النعمان بن مالك والنعمان بن مالك صحابي يعني سويد صحابي و أ ب و ه ش ن و و أ ب و ه صحابي وكان يكنى سويد بن النعمان ب أ ب ي ع ق ب ة ق ل ي ت ه أ ب و ع ق ب ة رضي الله تعالى عنه شهد ب ي ع ة الرضوان وشهد خيبر بنص هذا الحديث خرجنا عم عم عرسولم ا ل عام خيبر حتى اذا كانوا بالصحباء الصحباء منطقه قريبه من خيبر فصلى العصرى ثم د ع ى بالازواج أ ي الطعام فلما فلم, فلم يؤت الا بالسويق فامر به فثري أي, سري اي جعل شنو سريدا وكيف يصير الطعام سريدا يجمع ويصب عليه ويخلط فيصير شنو فيصير سريدا فثري فصار سريدا ف أ ك ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام إ ل ى المغرب فمضمض ومضمضنا هذا الحديث ليس فيه كلام يعني كثير فيه فقط أ ن من أ ك ل السويق أ و أ ك ل الطعام هو متوضي و أ ر ا د أ ن يقوم إ ل ى ا ل ص ل ا ة يمضمض استحبابا لو م ض م ط ق و ي س ولو ما مضمض ط ا ح ر ج عليه ولماذا قلنا استحبابا لحديث ميمون الذي بعده لحديث ميمون الذي بعده وهو عن م ي م و ن ة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ك ل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضا طيب ال... ولم يقوم ولم يتوضع ولم يتمضمض يعني لم ترد المضمض شنو؟ هنا وفرق ن و هنا بعض الفقهاء يقولون يمضمض في الدسم ولا يمضمض في غيره لكن بعض ا ل أ ح ا د ي ث سوف ت أ ت ي هل يتمضمض من اللبن يقال اللبن إ ذ ا كان دسما فالكتف أ ي ض ا ش ن و دسم و إ ن م ا فعل هذا أ ح ي ا ن ا وتركه فعل ا ل م ض م ط أ ح ي ا ن ا وتركه احيانا لبيان الجواز في الترف ولبيان الاستحباب ب ش ن و بالفعل يعني يستحب ذلك وذلك بعض الناس يسر أ ن ه لا بد بعد ما ت أ ك ل و أ ن ت متردد لا بد شنوك ف م ض ل و وهذا طبعا لا حجه فيه إ ن م ا هو للاستحباب فمن, فمن مضمض شنو أ ج ز ا ء أ و من لم يمضمض اجزا ء و ا ل أ ف ض ل شنو المضمضه ل أ ن هذا هو المستحب يعني ع ر ف ت و طيب م ي م و ن ة هي م ي م و ن ة بنت ا ل ح ا ر ف ا بن حزم زوج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم آ خ ر زوجاته تزوجها في ع م ر ة القبائل بن حزم الحارث بن حزم والحارث بن حزم بناته تزوجهن ا ل أ ف ذ ا ذ فبنته ميمون تزوج بها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وبنته أ م الفضل تزوج بها العباس عرفته وبنته ع ز ة هي أ م خالد بن الوليد بنته ع ز ة وله بنت من بناته أ و من, من بنات ا ل م ر أ ة اللي هي ه ن د ي بنت عمرو اسماء بنت عميس وهذه أ خ ت م ي م و ن ة ل أ م ه ا كان متزوج بها أ و بكر الصديق وجعفر بن أ ب ي طالب وعلي بن أ ب ي طالب تزوجت لثلاثه رجال وكذلك س ل م ة اخت م ي م و ن ة كان متزوج بها حمزه بن عبد المطلب نعم س ل م ة حمزه ي و ه عنده زيزه و ا ح د ة نعم صحيح التي اختلف فيها زيد وجعفر وعلي فقال البنت ب م ن ز ل ة ا ل خ ا ل ة فقضى بها بجعفر ل أ ن ه ا ك ا ن زوجه جعفر ل ا ن جعفر تزوج ب أ س م ا ء وبعد أ ن مات جعفر وقتل شهيدا تزوج بها أ ب و بكر الصديق وبعد أ ب ي بكر تزوج بها علي بن أ ب ي طالب عرفتك هذه أ خ يعني م ي م و ن ة بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف لما ا ن ت ه ع م ن عمره القضاء تزوجها وبنى بها في بسرف بالقرب من مكه ل ي م ن ط ق ة التنعيم اليوم في م ك ة وبعد موت و هي آ خ ر من تزوجها و ماتت و دفنت بسرف ماتت و هي في طريقه الى م ك ة ف أ د ر ك ت ه ا ا ل م ن ي ة و هي بسرف هذه م ي م و ن ة و هي خالف عبد الله بن عباس ل أ ن أ خ ت من أ خ ت الفضل أ م الفضل أ م الفضل بنت الحارث هي اخت م ي م و ن ة بنت الحارث الفضل كانت تحت العباس و م ي م و ن ة كانت تحت من تحت رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه اكل عندها كتفا هذه غير الكتف ا ل أ و ل ى ل أ ن الكتف ا ل أ و ل ى كانت ب ح ض ر ة الناس أ م ا هذه عندها ثم ص ل ى ولم يتوقع كنا هذا لبيان ل ب ي الجواز ن ا إذا كان نعم طيب إ ذ ن عندنا أ م ر ي ن هنا المضمضه نفسها ليس ل أ ن هذا يؤثر على ا ل ط ه ا ر ة ل أ ن الطعام و ا ل م ا د ة ا ل م ت ح ل ل ة منه طاهره ل ن بعد ب ذلك ي أ ت ي هذا في فائده اللبن قال اشترب لبنا فمضمضه لما سئل و قال إ ن له دسما يقال الطعام الذي يبقى بين ا ل أ س ن ا ن كالسويق الدقيق وقد ا ل ل ب ن و يشغل ا ل أ ف ض ل ا ل م ض م ض ة لكن ي أ ت ي السؤال العكس شخص الطعام بين أ س ن ا ن ه و أ ي شيء ولم يمضمض و ص ل ن ا صلاته صحيحه او غير ص ح ي ح ة وضوءه صحيحه او غير صحيحه ولذلك جاءت الحديث هنا ص ع كما سوف ي أ ت ي في حديث ا لمن ل ب ن ع ل ل ش يسمح ا اقرأ يشربوا اخواننا قاعدة لا التحريم النجاسة النجاسة التحريم لا التحريم النجاسة الشيء حرام تقول فقد سرعية طاهرة في يلزم يلزم يلزم يكون في شنو ولكن من من من ولكنه مادته و ب ا ل م ن ا س ب ة أ ر ج ح ا ل أ ق و ا ل أ ن الخمر ك م ا د ة طاهره الخمر عينا طاهرا وهذا قول ر ب ي ع ة ا ل ر أ ئ ع شيخ مالك ع ر ف ت يعني حتى قد يكون ا ل ش ي ء في مادته طاهر الطبخ ك م ا د ة ما في شيء نجس عرفت الذهب حرام على الرجال استعماله لكنه طاهر لا يلزم من التحريم ا ل ن ج ا س ة لكن يلزم من النجاسه التحريم أ ي شيء في الدنيا نجس طعاقه ح ظ يقطع شكه إ ذ ا سبب أ ن ه نجس انا حرام لكن ليس كل حرام شنو نجس فبالتالي لا يلزق يعني مضمضه الفم إ ل ا من باب شنو من باب الاستحباب و ا ل ن ظ ا ف ة ومن باب آ خ ر إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة ت ت أ ذ ى مما ي ت أ ذ ى منه بنو آ د م و ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا قام ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن وضع الملاك فمه ف ي ف ب ا ل إ ن س ا ن ي أ خ ذ ا ل ق ر آ ن من فمه و إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة ت ت أ ذ ى مما ي ت أ ذ ى منه باب ن و ل إ ن ن س ا ورواية ن نعم و آدم اقرأ باب هل يتمضمض من اللبن عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إ ن له دسما طيب هل يمضمض من اللبن ن أ خ ذ من هذا حكم واحد استحباب ا ل م ض م ض ة من كل ما هو دسما استحباب ا ل م ض م ض ة من ك ل ما هو شنو وقلنا بالاستحباب ولم نقل بالوجوب لماذا لحديث من نعم فعل وترك لحديث م ي م و ن ة فحديث م ي م و ن ة نقل من الوجوب إ ل ى شنو إ ل ى الاستحباب ا ق ر أ الحديث الذي بعده باب الوضوء من النوم من ومن لم ير من النعسه والنعستين او الخفقه و ض و ء ا عن عائشه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيصب نفسه, فيصب نفسه طيب. باب الوضوء من النوم ومن لم ير من ا ل ن ع س ة والنعستين أ و ا ل خ ف ق ة وضوءا ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى هنا هل, الوضوء هل, هل النوم حدث أ م هو مظنه ة للحدث و مظنة للحدث يعني النوم كنوم لا ينقض الوضوء ل أ ن ه نوم إ ن م ا ل أ ن ه م ظ ن ة الحدث قال عليه الصلاة والسلام إنما عليه السهل وكاء العين يعني نساء ال ال ال ال ال الريح أ ن ه ا تخرج العين الانسان يكون ضابط لم ا يكون حاضر ومفتح صح أ و يقول مصحح أو يقوله مصحصح ولا يقوله يكون آيه يكون مصحصح. يعني ق و يكون ل ه شما؟ مصحصح ي يعرف انه يعني خرج منه ولذلك اختلف العلماء في نوع من النوم في نوع من النوم لم يختلف فيه وهو النوم الثقيل وعلامته أ ن يضطجع طيعة... عرفته و أ ن يرى رؤيه وان لا يشعر بما يدور حوله ولذلك أ ق و اقوال ل ل ا ف ه ا ا ء في ل ن م مع و و ض ء ك الفقهاء آ ت ي أقوال ا ل النوم ينقض الوضوء مطلقا أ ي كان نوعه خفيف قليل هذا ينقض الوضوء وهو المشهور في مذهب ا ل ح م ا ب ل ة المشهور في المدخل ن اشنو مطلقا ينقض الوضوء م عند ا ل م ا ل ك ي ة وعند ا ل ش ا ف ع ي ة أ ن النوم الذي ينقض الوضوء النوم الثقيل وليس مطلقا هذا قول من المالكيه والشافعيه أ م ا قول ا ل أ ح ن ا ف أ ن ه لا ينقض الثقيل إ ل ا إ ذ ا كان متجعا ولو أ ن ه نام نوما ثقينا من ا ل أ ر ض ممكنا ل م ن ت ق ض و ض و ء ه عرفته ننظر إ ل ى الحديث قال إ ذ ا ن ع ث أ ح د ك م و هو يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم ف إ ن أ ح د ك م إ ذ ا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه طيب الإشكال في هذا الحديث الإشكال هذا ما علاقته بنقد الوضوء ا ل ت ر ج م ة فوق الوضوء م ك ت ب فوق و ا ل من النوم و هنا قال إ ذ ا ناعس أ ح د ك م و يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم ف إ ن أ ح د ك م إ ذ ا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه هل في ع ل ا ق ة طيب طيب نأمة فاذا ل على ح د ي ث أنه إ نعت احدكم ف ر ق ت ماذا ي ت و ض م اين ت و ض أ ي ذكر الوضوء هنا نعم ف إ ن أ ح د ك م إ ذ ا صلى ونعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه الاستدلال ك أ ن ا ل خ ا ا ر ي ل ت أ و ي ل للبخاري ك أ ن ه ينصر مذهب ا ل ش ا ف ع ي ة ومذهب ا ل ش ا ف ع ي ة يقول ب أ ن النوم م ن و الثقيل هو الذي ينقصه الوضوء فدل على أ ن ه إ ذ ا نعس ا كويس ما قال انتقد وضوءه إ ن م ا قال له ينقط يعني يمكن أ ن يصلي الانسان و هو ناعس والمعاف جزء من النوم ولكن لا ينقط يعني مجرد, أو مجرد النوم ع ا أ ج ر د ا لا ن و م ل ي ن ق و ا ض واضح ح أو ما ل ت ر ج م ة بالنسبة خ ف ي ة هنا جدا لذلك يقال البخاري أ ص ل ا في تراجمه و ي ر ا د ه ل ل ح د ي ث قال البخاري افضل لا يحب الجلاء إ ن م ا يلجا إلى ل م س الى ئ الغامضة قال البخاري يلجأ ل إ المسائل الغامضه ة كذا شخص يقول ذ إذا、فهمتمه. إذا فهمتم هذا ا الكلام الكلام ما علاقة الترجمة بالوضوء أنا الحديث بالوضوء فهمتموه فهمتم ان ل البخاري ب خ ا شافعي وأراد ر ي أ ينصر مذهب الشافعية الذين يقولون أن النوم ش ا ا ف ع ي ي ة ل ذ ي ق ل ل و و ن أن ن ا لا ينقض م ط ل ق الا إ إ ذ ا كان ثقيلا وفيه اضطجاع وهنا نعاس نوم ولكنه لم ي ن ق ض إ ن م ا أ م ر ه أ ن ي ر ق د ولم يامره أ م م ر ه إ ن لأجل أنه قد يختلط عليه ل أنه أ قد ا ليس لأجل أنه قد انفقد وضوءه يعني أ م ر الله بسلم للشخص أ ن ي ر ق ض ليس ل أ ج ل أ ن الوضوء قد انتقد إ ن م ا لماذا قال لعله يستغفر فيسب نفسه والدليل شوف البخاري ما قال النوم قال ومن لم ير من ا ل ن ع س ة والنعستين وهنا إ ذ ا نعث أ ح د ك م هو يصلي ماذا يفعل ي ر ق ض طيب أها ما ولا انتقت بالنوم؟ صلى صحيح انتقد بالنوم؟ ما صلى صحيح ولم ينتقد بالنوم وان هذا واضح للقبر واضح نعم ت أ ي ي د لقول ا ل ش ا ف ع ي ة لما يبني عليه لمن يصحى لكن ما ص ل ى ه هو ناعس صحيح نعم كيف هل يتم هل ي ما في شيء وهذه المساله بعدها طيب اذا نعس ا ل إ ن س ا ن واتم صلاته ا ل ص ل ا ة ص ح ي ح ة ولا غير ص ح ي ح ة الصواب أ ن ا ل ص ل ا ة ص ح ي ح ة وقد أ ج ز أ ت عرفتم لكن أ ن اهم أ ن ق ط ة عندي أ ن تفهموا ا ل ع ل ا ق ة بين الحديث وبين ا ل ت ر ج م ة إ ذ ا ق ر أ ت ا ل ت ر ج م ة الوضوء من النوم ومن لم ير من ا ل ن ع س ة والنعستين أ و الخفقه في وضوءة وبين النبي أن ا صلى ل ل قال قال قد إذا ما المعاسة يصلي لمن يصلي نعسى أن نقض أحدكم وهو وضوءه و إ ن ا لكان النوم ناقضا للوضوء أ ب د ا طوال اي نوم ينقص الوضوء لكن التفريق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف مهم معا؟ أيضا صحيح صحيح. طيب طيب ال ال الحديث ما ه وضعناه الحديث ما و نحن الرسول قالوا ام ا ق ا ل قالوا نحن مضطرين نتعامل مع ما قال الرسول ل أ ن ه ما هو زي ا إ ع ل ا م وما هو أ م ي ن عام لجامعه ة سدود العربيه ة يعني ك ل اي م ه ه كلام عنده ع ن د ه ما نعمه و ص ل ي ن نتعامل مع كلامه عرفت موجود عندنا في الكتاب لا بد ان نشرحه طيب انت راكحه القى الوضوء من النوم ومن لم ير من ا ل ن ع س ة والنعستين او الخفقه في وضوءا جاء اذا نعس احدكم و هو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم طيب صحيح ما هو شنو نعس لم ينوم النوم ا ل م س ت ق ر ق لماذا صحيح, صحيح لكن ما هو شنو الدليل على أ ن ه أ ن ه أنه, أنه أنه لم ينم أ ن ه يصلي مازال شنو مازال يصلي و ويتحرك يعني مثلا عندنا حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حديثه الصلاة والسلام. الصلاة حديث ه عليه ا ل ل ص ا ا ة و ل س ل الجلسه م أن ا ص ح ا كانوا ب ة ينعسون وهم و تخفق ر ؤ و س من وهذا ورد صحيح ع د وسلم رؤوسهم الاشياء ل ة ولا يتوضعون معناه حديث يعني أنس ن من الجلسة ا ل أ ش الممكن ي ع نحددها ي م شخص جالس حتى ولو نام ب د أ تخفق ر أ س ه هذا يعتبر, شنو؟ يعتبر نام النوما ل خفيف وسكينه قال و ا ل ن ع س ة والخفقه وضوءا فنحن نقول ك ا ل آ ت ي ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا نعس يرقد وي ويصلي بعد ذلك وفي هذا الدليل على أ ن الشرع يطلب الخشوع في ا ل ص ل ا ة جوهر ا ل ص ل ا ة وروح ا ل ص ل ا ة ولبه الخشوع طلبا للخشوع ل أ ن ه معك ا خاشع ثانيا النوم ب ا ل ن ع س ة والنعستين والخفقه لا ينقض الوضوء النوم ليس بحدث في نفسه إ ن م ا هو شنو م ظ ن ة للحدث ش ن مظنة و ل الشيء الرابع أ ن البخاري أ ر ا د أ ن ينصر مذهب شنو ا ل ش ا ف ع ي ة ب أ ن النوم كله لا ينقض إ ن م ا بعضه ينقض وبعضه شنو لا ينقض والدليل النعس والنعستين و ا ل خ ف ق ة ع ر ف ت نعم نعم طيب. طيب هذا م م ك ن نستفيد منه يعني إ ذ ا الطب يجعل النوم مراتب صح طيب ما خرص ما دامش كلام البخاري ونفس كلام الفقهاء ن النوم يعني اخونا يعني الدكتور يبدو على ا ل د ك ت و ر قال إ ن ه التعريف الطبي للنوم العميق الذي يذهب ت أ ث ي ر العقل عليه النوم الخفيف لا يذهب ت أ ث ي ر العقل معناه في نوم خفيف يدرك ا ل إ ن س ا ن بمن حوله ويحس النوم الخفيف هذا لا ينقض الوضوء إن عند من الا الحنابل. عند الحنابله اما ب ق ي ة الفقهاء لا ينقض عندهم شنو الوضوء على تفصيل بينهم في تحديد النوم الثقيل أ و النوم العميق الاضطجاع بعضهم يقول أ ن يرى رؤيه بعضهم يقول أ ن لا يحس بمن شنو بمن حوله عرفتم طيب الحديث الذي بعده عن أ ن س رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ذ ا ن ع س أحدكم في احدكم ل ل فلينم ص ا ة ت ى يعلم يقرأ طيب نعسى ما إذا أ ح في ا ل ص ل ا ة فلينم حتى يعلم ما يقرا أ طيب شخص ن الصلاة وما نام أ ت م ا ل ص ل ا ة هل نستطيع أ ن نقول أ ن صلاته ب ا ط ل ة ل أ ن لومه انتقض بالنعاف لا نستطيع هذا هو الذي يراد من من الترجمه ة عرفتم؟ اثنين حكم هذا ا ل أ م ر فلينم للوجوب أ م للاستحباب ا ل أ ف ض ل أ ن ه للاستحباب يلا الحي الذي بعده. باب الوضوء باب بعده حدث من غير حدث. وعن ه رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ي ت و ض أ عند كل صلاه قال وكان يجزئ احدنا الوضوء م ا لم يحدث طيب هذا الباب مهم جدا الوضوء من غير حدث الذي يسمى عند الناس ب تجديد الوضوء تجديد شنو؟ الوضوء وهو للاستحباب يعني يستحب ولماذا يستحب تجديد الوضوء صلى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد في حديث بريده بن الحصيب في صحيح مسلم خلاص معناه شنو معناها الوضوء من غير حدث قلنا الحكم شنو استحبابا طيب هل يجب الوضوء لكل حدث هل كل من أ ح د ث يجب عليه ان يتوضا السؤال هل يجب الوضوء لكل من أ ح د ث لا يجب نعم من أ ح د ث لا يجب ليس في ص ل ا ة ه ي خ ي ل ر ج ل أ ح د ث بعد العشاء ا ل آ ن خرجوا احدث دائما ماذا نتوضا يجب لا يجب هذا هو المراد عرفته لا يجب إ ن م ا قال إ ذ ا قمتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة هذا الذي يجب فاغسلوا شنو ا ل ا ال ي ة إ ذ ا قمتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة نعم الحديث الذي بعده、طبعا. في فضيلة حديث يبين يعني, يعني كل ورد جديد أن ينفضل إن نورين نور في في شنو、حد. شنو لمن نعم فضيلة هوضع كل الصلاة له كل الصلاة المراب أو المراب الوضوء. تجديد الوضوء لكل ص ل ا ة هل له فضيله ة ل ورد إ ل ا ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ع ا م ة في ان الوضوء على الوضوء نور وغيرها أ ن الوضوء على الوضوء نور نعم فيه في يعني فيه مقال لكن حدث من الذين قالوا بتصحيحه وكان يجزئ أ ح د ن ا الوضوء اما لم يحدث يعني يجوز صلاة ا ل ص ل ا ة يجوز أ ك ث ر من ص ل ا ه بوضوء واحد ا ل أ م ر فيه سعه ل أ ن النبي صلى خمس صلوات بوضوء واحد نبي سلم لماذا فعلته قال فعلته عمدا يعني يريد يبين في الحديث الذي بعده. باب من ألا يستفر نعم بعده كان أن من الجواز باب الكبائر ألا لو بوله من ع ن ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان ا ل م د ي ن ة أ و م ك ة فسمع صوت إ ن س ا ن ي ن يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان, وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أ ح د ه م ا لا يستثر من بوله وكان ا ل آ خ ر يمشي ب ا ل ن م ي م ة ثم دعا ب ج ر ي ب ة ر ط ي ب ة فكثرها كثرتين فوضعا على كل قبر م ن ه كثرة على كل قبر منها م كثره فقيل له يا رسول الله لم ا ا ذ فعلت هذا فقال لعله يخفف عنهما ما لم ي ج ب س ا باب من الكبائر الا يستثر من بوله واستفاد الكبائر بعذاب القبر واستفاد أ ن هذا من الكبائر ل أ ن ه يترتب عليه شنو عذاب القبر لا يستتر وفي ر و ا ي ة لا يستنزه وكل هذا خير لا يستتر من بوله إ م ا أ ن ه كان لا يجعل بينه وبين الناس ي س ا ت ر او لا يستتر من ان يجعل بينه وبينه البولي ستار ب ا ل ط ه ا ر ة يعني الطهاره ة ي التي تستر الانسان عن شنو عن بوله في ويستنزه ا ل ت ن ز ي ه تنزه ي الشيء ومنه و يقال ا ل ن ز ا ه ة وفلان نزيه ا ل ن ظ ا ف ة و ا ل ط ه ا ر ة ايضا وكذا يعني هذا يستنزه ولا يستدري طلب ا ل ب ر ا ء ة من ا ل ن ج ا س ة يعني ا ل ت ب ر ؤ من شنو ا ل ن ج ا س ة كل ا ب ت ع ا د كل هذه الفاض للابتعاد من ا ل ن ج ا س ة إ م ا الافتتار أ ن تجعل بينك وبين ا ل ن ج ا س ة فترا و إ م ا أ ن تكون س ت ت ن أن نزيها وطاهرا من ا ل ن ج ا س ة ولا يستبري ان شنو أ ن ت ت ب ر أ من شنو من ا ل ن ج ا س ة مر النبي بحائط من حيطان ا ل م د ي ن ة أ و م ك ة فسمع صوت إ ن س ا ن ي ن وهذا فيه عدم ذكر ا ل أ س م ا ء إ م ا لعدم ا ل م ع ر ف ة و إ م ا ل أ ن هذا لا تذكر فيه ا ل أ س م ا ء فالستر عليهما عليهم أ و ل ى في قبورهما وفي هذا إ ث ب ا ت لعذاب ل ع ذ اسمو ب القبر إثبات لعذاب, لعذاب القبر وهل عذاب القبر على الجسد أ م على الروح أ م على الروح والجسد معا الصواب مثلا ا ح د ي ث تقول فتختلج أ ض ل ا ع ه و ا ل أ ض ل ا ع من و ي ن من الجسد يسمع قرع نعال ي أ ص ح ا ب ه والسمع من ش ن و من خصائص ش ن و ا ل أ ج س ا د ع ر فيقعدانه ت ف ويجلسانه معناها اما ان ا ل أ ص ل أ ن عذاب القبر على الروح و إ ذ ا أ ر ا د الله أ ن يتم العذاب من قدرته يلحق الروح بالجسد أ ح ي ا ن ا و ي ع ذ ب ه عرفتم طيب يعذبان وما يعذبان في كبير في كبير إ م ا في تصورهما واعتقادهما ما كانوا يتخيلوهما ما يظن و ا كبير ع ر ف ت أ و ا ل أ م ر في صورته ا ل أ و ل ي ة ليس بكبير في الظاهر يعني لا يستبرا من ب و ل ه ويقول الكلام بين, بين الناس قال ثم دعا ب ج ر ي د ة ر ط ب ة فكسرها كسرتين فوضعها على كل قبر منهما هل هذا يعمم ا ل آ ن أ م هو خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام ليه خاص أ و ل ا أ س م ع هذا الكلام لو أ ن ك شققت يعني ي ل ووضعته على ق ب ر قلت يخفف عنه العذاب فقد أ س ا ت إ ل ي ه لعله لا يعذب فاذا هذا ا ل ج ر ي د يوضع بعد أ ن تعلم أ ن ه شوه؟ أنه, أنه يعذب وهذا لمن ل ل أ ن ب ي ا ء لانه يحتاج الى وحي ح ق ي ق ة أ و لو أ ن ت قلت ل أ ه ل ه والله أ ن ا صاحبكم ذا أ ب ع د و ه عن ي ل ج ل ي د وما يعذب والله شخيلك يا اخي من قال لك أ ن ه أ ف ا ت اليه اروميه من قال لك أ ن ه يعذب نعم ما ع لكن ي ش ل الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا إ ل ا في هذين القبرين لما ت ك ر ر ت ق ل نعم ما يمنع ما لكن لكن الرسول إ ذ ا فعل شيء مع عالم الغيب الذي لا يستطيع احد أ ن يتصل به هذا يكون خاص به ل أ ن أ ص ل الغيب ا محصول في الخبر السلوك الطابق لا يعني ت ت ت ط ي ع ق و فلان يعذب أ لا تستطيع تقول فلان في الجنة أو الآن فلان ل تستطيع في في نعيم أو ن كان ذلك يقول عليه الصلاة ثم ا ل ص ح ا ب ة من بعده لم يفعلوا هذا يعني ما علمنا أ ن ب ق ر الصديق جاء وشق الجريد ووضعه على قبر اشنو على قبر أ ح د على قبر أ ح د عرفتم ولا شك أ ن دعاء النبي صلى وفعل النبي صلى ليس كفعل اشنو كفعل غيره حتى قال لم ا فعلت هذا قال لعله أ ن يخفف عنهما ما لم ييبسا وفيه أ ن عذاب القبر قد يخفف على المؤمن بدعاء إ خ و ا ن ه له يعني إ ذ ا دعي على أ ح د يخفف عنه عذاب القبر ي طيب الحديث الذي بعده. بس. يعني يسير ينسفي في, نعم. قال هل في علاقة بالخضرة برفع العذاب هو التعليلات بعده بس برفع العذاب إقرأ قال علاقة الخضرة هل نعم عنه نعم هو الـ الـ في التعليلات ش ر و ا ل ك ث ي ر ة منها أ ن ه ا تسبح الله ما كانت يعني ر ط ب ة وطالما أ ن ه ا تسبح الله ما لم ت ي ب س فانه يخفف ع ن ه لكن كل هذا غير ناهض الناهض أ ن هذا لفعل ه وشفاعته عليه الصلاه والسلام س ل هل هذان الرجلان م أم المسلماني ي ن هذان طيب بعض الروايات مر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بقبرين جديدين بقبرين جديدين فدل على أ ن ه م ا يعني كانا على إ س ل ا م ن ع م و إ ل ا لو, لو أ ن ه م ا ك ا ن كافرا لا يعذبان فقط للبول ولا, لل ولا للنميمه ة نعم نعم اقرأ م ا ج ا ء ف ي غ و ر س ل ا ل ب و ل ع ن أ ن ث ك ر ض ي الله ع ن ه ق ا ل ك ان رسول الله صلى ا ل ل ه ع ل ي ك و ه س و ل ا ل ل ان ي رسول الله هو ان ي ك ه ن ا ر س ل ا ل ل ان ي ك ه ن ا س ل ا ه ه ي ك ه ن ا الله هو ان يكون ه ن س ل ه ه ي ك هناك الله ن يكون رسول الله هو ا ي ك و ا ل ل ه ه ي ك س ل ي ك ه ك و ا ن رسول الله هو ا ت ب ر ز ل ح ا ج ت ه أ ت ي ت ه ب م ا ء هناك س ل ب ه ي غ س ل ب ه ماذا يغسل به يغسل به يعني يستنجي إ ذ ا تبرد ل ح ا ج ت ي أ ت ي ت بماء فيغسل به ولعل هذا الحق بالاستنجاء أ ن الاستنجاء يكون ب ا ل ح ج ا ر ة ويكون أ ي ض ايضا بشنو و أ أنه يكون بالماء نعم نعم و الحديث رد و على ا ل ح ن ا ب ل ة والظاهر الذين يقولون بتعيني ا ل ط ه ا ر ة ب ا ل ح ج ا ر ة فقط نعم الحديث الذي بعده فاب ترك النبي صلى الله عليه و سلم العربي حتى فرغ من بوله في المسجد عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قام اعرابي في المسجد فبال فتناوله الناس فتناوله الناس فقال له م النبي صلى الله عليه و سلم دعوه وهريقوا على بوله فجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم, ولم تبعثوا معسرين طيب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس ا ل ا ع ر ا ب حتى فرغ من بوله في المسجد وهذه ا ل ت ر ج م ة ايضا على باب صب الماء على البول في المسجد باب ص ب ا ل م ا ء على البول في المسجد وهو أن ان ل ج ا س ة تصفر ب ا ل م ك ا ا ث ر ة ل ن ج ا س ة تصفر ب ش ب ا ل م ك ا ث ر ة يعني بول في مكان تصب عليه ماء يعني ك ث ي ر والدليل على أ ن الماء كتشنو سجلا وذنوبا وهو اناء من ا ل آ ن ي ة أ و قربه من ا ل ق ر ب يعني مقدار قربة ف إ ذ ا بول صب عليه الماء شنو صار المكان اشنو طاهرا وتحول البول اشنو طاهرا بحيث أ ن ه زال أ ث ر ه وصار الماء لذلك تفرق ا ل م ا ل ك ي ة تفرق المالكية بين ورود ا ل ن ج ا س ة على الماء, الماء و ورود الماء على ا ل ن ج ا س ة صح لهم ما صح مثلا في إ ن ا ء يتوضا منه و ص ب و ا فيه بول ي ن ج س ز طيب بول ص ب و ا عليهما بشرط س ن ن و لكن ب أ ن تكون ا ل م ك ا ث ر ة فقوله قام اعرابي في المسجد فبال فتناوله الناس تناوله ب ا ل أ ل س ن ة يعني ما يجوز لا يصح هذا ا ع ت ا ر معلن أ ن و ا ع التناول تناوله فقالوا له سلم دعوه وهذا من رحمته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دعوه وهريق ق ا ل س ي بويه هريق أ ص ل ه ا أ ر ي ق أ ر ا ق يريق و أ ر ا ق ماوته يعني شنو يعني أ ر ا ق يعني يعني صبه و أ ص ل ه ا هريق يعني أ ر ي ق على بوله سجلا مما دل على أ ن الماء يطهر شنو المكان النجف إ ذ ا كان فيه بول ومن من وكذلك من ماء أ و ذنوبا من ماء ذنوب برضو مثله ك ر ب ة يعني من الماء ف إ ن م ا بعثتم لا بعثتم هل هم بعثوا ولا بعثتم يسمى طيب كيف قالهم بعثتم قال لهم نعم المسلمون مكلفون ب ا ل د ع و ة ا ل صحيح هو هذا من باب إ ش ع ا ر ه م ب ا ل م س ؤ و ل ي ة إ ن م ا بعثتم وفي ا ل أ ص ل هو الذي بعث عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولكن هذا من باب إ ش ع ا ر ه م ب ا ل م س ؤ و ل ي ة ولتحملهم م س ؤ و ل ي ة البلاغه بلغوا عني ولو, ولو آ ي ة قال ف إ ن م ا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وهذا فيه الترفق بالمتعلم ف ي كانه اخذ عليهم شدتهم على هذا الاعرابي واضح ط ي بقيت ب لنا خمس دقائق نجيب على بعض ا ل أ س ئ ل ة التي وردت إ ل ي ن ا طيب كيف نميز بين النعاس والنوم مع ذكر أ م ث ل ة وبالتفصيل النعاس يحس ا ل إ ن س ا ن بما يدور بما يدور خلفه نعم والنعاس م ق د م مقدمة النوم واضح عرفته والنعاس لا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يتماسك هو ما يتماسك فيه هو جالس أ م ا إ ذ ا نام فلا ي أ م ن أ ن أن أن شنو ي ض ط ي ب المسل ع ل الخف ى ما الفارق بين الحذاء الحذاء والجورب في المسح والمده المسموحه بذلك و هذا شرحناه في الحديث العصري لكن نجيب عليه لعل الاخ السائل ربما يحضر المسح على الحذاء والجورب الخف الخف حذاء مصنوع من الجلد طيب إذا في اذا اخر مصنوع من الجلد هل يمكن أن يأخذ ثكمة الخف هذا لا ي أ خ ذ لماذا للاشتراك في ا ل ع ن ة وهي التخفيف أ ص ل ا يراد بالمسح الخفيني ا م ه التخفيف فطالما انه أ ص ل ا هو يلبس الحذاء يمسح عليه طيب الجورب ماذا قلنا في الجورب العطش يمسح و ل ا ما يمسح يمسح على الجورب طيب ولو كان الجورب فيه بعض الـ الـ الـ الـ الـ الـ الفتحات لا شك يستعيد ويجيب ما هكذا نعم الجورب يمسح عليه واللفائف يمسح عليها اللفائف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن لفه ف ي جرح وكذا يمسح على اللفائف والجورب و إ ن كان متخرقا ي م س ع عليه الا اذا كانت خروقه يعني ك ث ي ر ة و ك ب ي ر ة بمعنى تظهر م ع ض م القدم وهذا أ ص ل ا لا يسمى ف... جوربا هذا يكون خرج من كون ا ج و ر ب ف إ ذ ا حتى الجورب إ ذ ا فيه بعض الفتوحات الناس ما يتحرك ي م س ع عرفت والجورب إ ذ ا كان خفيف شرط أ ن لا يوصل الماء كله حتى ولو حصل بعض ا ل ن ق ا ب ت ن ق ف الماء ما تحرك لكن شرط أ ن لا ي م ل أ القدم كلها والمسح ع ص ل المسح شنو مسح خفيف فيجوز المسح على شنو على, والمسح على الخمار والمسح على والمسح على الخف وكل حذاء من شنو من جد شرط ش ر ي ط ة أ ن يكون خف مغطي يعني مثلا ً المعنى ا ل ع ا د ي ة اللي ا ل ب س و ه ما ف ي ش ت م ا شنو الان لا ا ل ب س و ح ة ه ذ ه النعام هذه لا ي م س ع عليها ل أ ن ه ا ليست بقف لكن إ ذ ا كان حذاء ي م س ع عليه طيب ما حكم غ ا ل ب ة الريح أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا حدث أ ن تكرر الوضوء ع د ة مرات فهل ليس عن المريض حرج أم, هناك حكم ام هنا حكم اخر ليس عن المريض حرج يا إ خ و ا ن إ ن س ا ن ي أ ت ي ه الريح دوما يتوضا ويقف لو جاءه الريح في صلاته يتم ص ل ا ة ولا شيء ع ل ي لانه في حكم المريض طيب هذه ا ل أ س ئ ل ة التي التي وردت أ ن ه لا يجب الوضوء لكل حدث كيف بالذي يطول بالبيت الحرام وهو عنده ثلث بول ي خ و ا ن ا كل شيء في حكم المرض يعفى عنه ا ل م ش ق ة تجلب التيسير اي شيء فيه مرض ا ل آ ي ة و ا ض ح ة ليس على المريض حرج و إ ل ا لو قلنا أ ن ه يعيد ويعيد لحرجنا عليه عرفتم طيب ما حكم مشى أ م ا م شخص يصلي وهو هل أجل المصلي وهل ياكل ن ق ص أجر ل م من مشى أ م ا م المصلي من مشى أ م ا م المصلي بين يديه بين يديه اللي هو اليدين ل هو ا ل ي وموضع سجوده ي أ س م ولا ما ي أ س م ي أ س م بحديث أ ب ي سعيد قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف أربعين ق اربعين ل في يوما أو أربعين س ن ة أ و أ ر ب ع ي ن شهرا وقال فليدافعه ف إ ن أ ب ى فليقاتله ف إ ن ه شيطان عرفت؟ الرجل فيأسم ما في زوجته يجامع ما إذا كان ذلك شك وكانت قد انتهت ا ل ز و ج ة من ا ل د و ر ة الشهريه هل ت ق ت س ل من ا ل د و ر ة ثم يجامعها او لا حرج من ان يجامع من غير ان ت ق ت س ل من ا ل د و ر ة هذا مبني على ا ل آ ي ة قوله تعالى ي س أ ل و ن ك عن المحيض قل هو ا ذ ن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن كراءة يظهرن على ق ر ا ء ة يتطهرن بعض الناس أ خ ذ و ا يظاهر ا ل ق ر ا ء ة ومثلا هذا قول عند ا ل ش ا ف ع ي ة أ ن ا ل م ر أ ة تجامع إ ذ اذا وقف الحيط إ وقف شمي الحيض ل أ ن ه ا يطهرن يعني جاءها ط ه ر لكن يقال أ ن ا ل ق ر ا ء ة ص ح ي ح ة حتى يتطهرن ي تبحث ط ه ر ن ت هي عن شنو عن ا ل ط ه ا ر ة و الدليل يقال لهم إ ذ ا قلتم يطرنا ه ب ر ت ط ا ع ي ا ل حيث إ ذ ا يمكن تصلي دون أ ن ترتفعي م ك ن تصلي ما يطرنا ه اهو طلما ط ه ر ه قال لكن ا ي م أن تصلي يقال إ ذ ا لشنو ا لا تجامع حتى ت ر ت ف ع حدث ي افخر ل أ في صحيحين متفق عليه ا ل م ف ا خ ة يفعل كل شيء قال إ ل ا النكاح وكان يضع س ت ر ة على, مو... على موضعها على موضع الاذى من, ال... من القبول ثم يفعل كل شيء لا、يقربوا. فلا ت ق ر ب ه ن بالجماع أ يعني بفحص النبي عليه القدره بعد ا ل أ ن اقول أ للشخص ي الموضوع أخي أنت ت ت ما س ع الموضوع أصول ا عباره عن, عن دخول حمام وخروج يا أخي يا أخي يعني العجلة في العجلة شنو نعم نرضي ف ض ي ح أ لك ان ت ت ج م ة ا ل ص ح ا ب ة الجليل هذا ل خ د م ا ت هل يشترط الخفين م ب ا ش ر ة بعد الوضوء ام يمكن لوسوس بعد وقت طويل وقبل أ ن ينتقد الوضوء السؤال واضح قال هل لبسوا ل خ ف ي ن ي ك و ن بعد الوضوء م ب ا ش ر ة شخص و ض ا ولم ي ل ب س ا ل خ ف ي ن وبعد م س ا ف ة لبس الخفين ه على ط ه ا ر ة خ ل النص ص ا على عمومه اني ادخلتهما شنو طاهرتين ن س أ ل لما ادخل الوضوء لم ينتقد بعد ساعتين لما ادخل رجليه في الخفين على ط ه ا ر ة ولا ما على ط ه ا ر ة خ ل النص ص ا على عمومه بارك الله فيكم. معلش طيب الله عشان الزمن سؤال واحد فيكم معلش الصورتين و ا ر د ة أ ن تدخل اليدين وتمسح ع ل ي ه م ا كذا و أ ن تدخل اليمنى وتمسح كذا وتمسح ا ل ث ا ن ي السلام عليكم